ان الله مع الذين استقوا الإعلامي ن ع ونستهديه ب ل ل ه عز و ج ل م ن ش ر و ر أ ن ا و م ن س ي ئ ا ت أ ع م ا ا ل ن إنه م ن ي ه د ي لله فلا مضل له م و ن يضلل هادي فلا له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 نقول أ و ل ا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله الذي أ ن ع م علينا ب ن ع م ة إ ك م ا ل هذا المسجد المبارك الذي يقول له ا ل أ ث ر الكبير في هذا الحي بل في كل المجتمع المسجد له دور عظيم في ا ل إ س ل ا م وله أ ث ر كبير في المجتمعات بشرط أ ن يؤدي ا ل ر س ا ل ة ك ا م ل ة و أ ن يقوم بالدور على أ ك م ل وجه في ا ل ش ر ي ع ة ف ض ل الله جل و علا المساجد و نسب ه الى نفسه فقال و أ ن المساجد لله فلا تدع مع الله أ ح د ا رغب الله جل و علا في تعميرها حسا و م ع ن ا فقال عز و جل إ ن م ا ي ع م ر مساجد الله من آ م ن بالله و اليوم ا ل آ خ ر و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة و آ ت ا ل ز ك ا ه و لم يخش إ ل ا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين فهذه ش ه ا د ة لمن يعمر المساجد باداء الصلاه فيها أ و يعمرها ببنائها وتشييدها وصيانتها و إ ك ر ا م ه ا كل ذلك داخل في تعمير بيوت الله عز وجل يعمر بيوت الله من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر بل نهى الله جل وعلا عن تعطيل المساجد عن دورها فقال جل وعلا ومن أ ظ ل م ممن منع مساجد الله أي يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها إ ل ا ق ا ئ ف ي ن لهم في الدنيا خزي ولهم في ا ل آ خ ر ة عذاب عظيم بل شرع الله جل وعلا من أ ج ل تعمير المساجد ومن أ ج ل أ ن تؤدي دورها شرع الله القتال والجهاد يجوز الجهاد والقتال دفاعا عن المساجد وحمايه لبيوت الله عز وجل كما في قوله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهذبت ص و ا م ع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إ ن الله لقوي عزيز وفي ذلك إ ش ا ر ة إ ل ى عظمه دور المساجد التي من أ ج ل ه ا أ ب ا ه ا ل ل ه أ ن تسيل الدماء وتزهق ا ل أ ر و ا ح ح م ا ي ة لها حتى لا تهدم و أ ن لا يكون مصيرها السقوط والخراب أ و تعطل عن أ د ا ء رسالتها لهدمت صوام وبيع وصلوات هذه أ م ا ك ن ا ل ع ب ا د ة في ا ل ش ر ا ي ع ا ل س ا ب ق ة ومساجد والمسجد مكان ا ل ع ب ا د ة هذه ا ل أ م ة والمسجد انما رفع للواجبات أ د ا ا ء الكبرى و أ ه م ه ا إ ق ا م الصلوات الصلوات الخمس من أ ع ظ م المهمات التي من أ ج ل ه ا و ق ي م ة المساجد ومن اجل ذلك سميت مساجد ل أ ن ا ل إ ن س ا ن في صلاه يسجد فيها ويكرر السجود لله رب العالمين و ل أ ن السجود أ ش ر ف أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة و أ ع ظ م حالات العبد مع الله عز وجل الخضوع و الاستسلام و ان يلقي ا ل إ ن س ا ن و يطرح ج ب ي ن ه إ ل ى ا ل أ ر ض و التراب استسلاما لله رب العالمين لذلك سميت المساجد ب أ س ر ه أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة و هي السجود فلا يقال المراكع مع ان المساجد يركع فيها و لا يقال المواقف ل أ ن ا ل ص ل ا ة يوقف فيها بين يدي الله و إ ن م ا يقال المساجد ل أ ن السجود أ ع ظ م أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة ولذلك امر الله جل وعلا فيها ب أ ن تعمر بالصلوات الخمس ولم تشيد المساجد ل ل آ ي ا ت ولم تبن هذه المساجد للمناسبات ا ل ع ا م ة ولم تبن هذه المساجد للخطابات ا ل ج م ا ه ي ر ي ة ولم تبن هذه المساجد للاجتماعات ا ل س ي ا س ي ة و إ ن م ا في المقام ا ل أ و ل بنيت هذه المساجد للصلوات الخمس لذلك أ و ج ب ا ل إ س ل ا م على جميع جيران المسجد أ ن ي ك و ن من عمار المسجد و إ ل ا ك ا ن من ا ل آ ث م ي ن حتى ق ا ل المصطفى صلى ا لقد ل عليه وسلم ل ه هممت ان امر ب ا ل ص ل ا ة فتقام ثم امر بحزم من حطب فتجمع ثم امر رجلا يصلي للناس ن ي ا ب ة عن ا ل إ م ا م وهو الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم و خ ا ل ف إ ل ى قوم لا يشهدون ا ل ص ل ا ة معنا ف و ح ر ق عليهم بيوتهم وذلك إ ش ا ر ة إ ل ى ا ل ج ر ي م ة الكبرى التي ارتكبوها من يصلون في بيوتهم ك أ ن ه م لا يعلمون أ ن ا ل ص ل ا ة في البيوت إ ن م ا هي للنساء والمرضى والعاجزين ومعهم المنافقون المنافق يصلي في بيته النساء يصلين في بيوتهن وان كان يجوز للنساء أ ن يشهدن ا ل ج م ا ع ة والمساجد لكن بيوتهن خير لهن كما في حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تمنعوا ا م ا الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ف ص ل ا ة في البيوت تكون للنساء وللمرضى المعذورين وللمنافقين ل أ ن المنافقين اشتروا بالتكاسل عن أ د ا ء ا ل ص ل ا ة وجات ء الاثر عن ا ب مسعود رضي الله عنه من شره أ ن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن أ ي في المسجد وليس في البيت وليس أ م ا م مكان العمل وليس تحت ا ل أ ش ج ا ر وليس في أ ي مكان اتفق و إ ن م ا حيث ينادى بهن ثم قال رضي الله عنه ف إ ن الله شرع لنبيكم سنن الهدى و إ ن ه ن من سنن الهدى ولقد ر أ ي ت ن ا وما يتقلب عن ا ل ص ل ا ة ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة إ ل ا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف ف ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في المسجد واجب ة إ ل ا لعذر من مرض أ و نسيان أ و نوم من غير تناول أ و إ ك ر ا ه أ و غير ذلك من أ ع ذ ا ر الشريعه أ م ا ما عدا ذلك فلا ص ل ا ة لجار المسجد إ ل ا في المسجد حتى ذهب كثير من اهل العلم أ ن من صلى في ذ ي ت ه و هو يسمع النداء و قادر على ا ل م ج ي ء فصلاته باطله ليس له ص ل ا ة ذهب إ ل ى ذلك كثير من اهل العلم و مما يوسف له أ ن عمار المساجد و ان كان ذلك من امور ح س ن ة من الشيب و كبار السن أ م ا الشباب فهم يتسكعون في الشوارع و أ م ا م محلات البيع والتجمعات ا ل ع ا م ة يتداولون المحرمات ويتعاطون ما ن ه ا الله جل وعلا عنه إ م ا أ ن يكون ذلك شربا أ و أ ك ل ا و إ م ا أ ن يكون كلاما في الاعراض ونهشا في لحوم الماردين في الطرقات من الرجال والنساء شباب فقدوا ل ا د ب و ف ر ا د ا ل ح ي ا ة م س ؤ و ل ي ة من هؤلاء إ ن ه م م س ؤ و ل ي ة ولاه ا ل أ م ر ا ل آ ب ا ء والامهات لما امر الله جل وعلا باقام الصلاه في المساجد ما أ و ج ب ه ا ع ل ى الرجال دون الشباب ولا ج ب ه على ت ب ا ر السن دون صغار السن و إ ن م ا أ م ر الله ا ل إ ن س ا ن ان يصلي بالمسجد و أ ن يامر اولاده وبناته وزوجاته محافظ على ا ل ص ل ا ة فقال جل وعلا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ق و أ انفسكم و أ ه ل ي ك م نارا وقودها الناس والحجاره ما أ م ر الله المؤمنين أ ن ي ح ب و ا أ ن ف س ه م فقط من النار و إ ل ا ت ك و ن و ا تلك ص ف ة من صفات ا ن ا ن ي ة أ ن يحرص ا ل إ ن س ا ن على ن ج ا ة نفسه فيحافظ على ص ل ا ة في المسجد ولا يبالي أ ص ل ى ولده اي ب ا ل على ي أي حال يكون أ ه ل ه وهو يتخيل أ ن ه مسامح و أ ن ه يجز ل و ذلك ك أ ن ه لا يعلم أ ن ه س ي س أ ل عنهم أ م ا م الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في المساجد من اعظم مهماتها يقال الصلوات الخمس فلنعرف ولنشكر الله على نعمه هذا المسجد ويكون شكرنا عملا وليس قولا يكون شكرنا فعلا وليس نهضا كيف نشكر الله ب أ ن ي ن ح ي الصلوات الخمسه في هذا المسجد وفي كل بيت من بيوت الله عز وجل و ا ل ص ل ا ة وحدها لا تكفي حتى يرائي الانسان فيها الشروط ا ل ل ا ز م ة لصحتها فان الله قد توعد ا المصلين بالويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم شاهون من هم هؤلاء المصلين الذين يخلون بشروط الصلاه يؤخرونها عن وقتها او لا يسهلونها مع الجماعه تواعدهم الله بهذا الويل وجاء في التسجيل ان هذا الويل وادي من اوديه جهنم بعيد قهره خبيث طعمه شديد حره لو عرضت جبال الدنيا ل ذ ا ب ت من ش د ة حره هذا الويل وهذا ا ل و ا د ي للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون فلنحرف على اداء ا ل ص ل ا ة في ج م ا ع ة في بيوت الله عز وجل ولنحذر من صفات المنافقين الذين وصفهم الله أ ن ه م إ ذ ا قاموا إ ل ى ا ل ص ل ا ة ق ا م و ا ك س ا ل ا يراءون الناس ولا يذكرون الله إ ل ا قليلا و إ ن الله جل وعلا قد مدها المداومين على ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة فقال جل وعلا في بيوت أ ذ ن الله أ ن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها ب ا ل ع ذ و و ا ل أ ع ص ا ل رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله و إ ي ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و ا ل أ ب ص ا ر ليجزيهم الله احسن ما عملوا إ ل ى آ خ ر ما ذكر الله مدحه الله في هذه ا ل آ ي ا ت ل أ ن ه م لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله و إ ي ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و ا ل أ ف ص ا ر المساجد تشكو من ق ل ة المصلين لا سيما في ص ل ا ة الفجر وربما ص ل ا ة العشاء والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قد أ خ ب ر أ ن من أفقل ا ل ل على ل ص ا ا ا م ن ف ق ي ن ص ل الصلاه ة ا ف أفقل ج ر من ل ا على المنافقين ولو يعلم الناس ما فيها من ا ل أ ج ر لا د و ه ا ولو حبوا وقد بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم ا ل ق ي ا م ة فمن مشى إ ل ى الله في ا ل ظلام الليل ل ص ل ا ة العشاء أ و ل ص ل ا ة الفجر فليبشر بنور من الله نور في قبره المكان المظلم الموهج ونور يوم ا ل ق ي ا م ة حيث لا نور إ ل ا نور ا ل إ ي م ا ن ولا نور إ ل ا نور العمل الصالح بشره الله جل وعلا اما من عداهم فلا نور لهم ولا ن ج ا ة ولا س ل ا م ة يوم ا ل ق ي ا م ة هذه ا ل م ش ا ج د ينبغي أ ن تعمر بالصلوات الخمس و أ ن تعمر بذكر الله عز و جل و أ ن تقام فيها العلوم ا ل ن ا ف ع ة التي ترشد الناس و تهذب العقول و ترشد الناس إ ل ى ما يحتاجون من أ م و ر الدين والدنيا يقول ذلك شكر الله جل وعلا على ن ع م ة هذه ا ل م س ا ج د ف ا ل ل ه جل وعلا ن س أ ل أ ن يجعلنا من القائمين بذكره وشكره من ا ل ز ا ك ر ي ن لهم كثيرا و ا ل ز ا ك ر ا ت والحافظين لدينهم والحافظات إ ن ه و ل ي هو الغفور عليه أقول قبل ص ا ل الحمد لله على آلائه والشكر نعمائه لله على له على نعمائه وحده لا شريك له في أ ر ض ه ولا في سمائه و ا ل ص ل ا ة والسلام على خاتم رسله و أ ن ب ي ا ئ ه وبعد هذه المساجد لها آ د ا ب ع ظ ي م ة ينبغي أ ن ي ت أ د ب بها و م ن أ ر ا د أ ن يتوجه إ ل ى المسجد لا بد أ ن يكون عالما ب آ د ا ب المسجد ل أ ن كل مكان له آ د ا ب وكل مؤسسه لها لوائح وكل ديوان له قوانين بيت الله جل وعلا من أ ع ظ م المؤسسات فله نوائح وقوانين و آ د ا ب أ م ر الله جل وعلا بها في كتابه و أ م ر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فمن ذلك أ ن يكون طاهرا من دخل المسجد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الحائض والجرب أ ن يدخل المسجد إ ل ا أ ن يكون عابرا أ و مارا كما قال الله عز وجل ولا جربا الا عابري سبيل حتى ت ر ت ش ل ه كذلك من اراد ان يتوجه ل ل م س ج د ووصل إ ل ي ه لا بد أ ن يعلم كيف يدخل المسجد فمن ا ل س ن ة أ ن يقدم رجله, اليسرى. رجله اليمنى عند الدخول و اليسرى عند الخروج يدخل اليمنى لي ذنوبي لي يدخل البيت بيت يرجو ويرجو برجله قائلا الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي لأنه الله الله يجعله الله من النار ومن أهل الجنة ومن أهل الرحمة باسم أبواب اغفر رحمتك رحمة وافتح اعتقائي من ومن ومن أن و ي س ر ع له ان يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أ ب و ا ب رحمتك و إ ذ ا ادعى من عبادته وصلاته وذكره ومكان العلم والدرس واراد ا يخرج يخرج برجله اليسرى قائلا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح ل ي أبواب ل لأنه ي ع لي ه أ ب و ا ب ف ض ل ه ورزقه الحلال الطيب وهذه من الادعيه المباركه من دخل المسجد يسمى له ان يركع ركعتين ولا يجلس قبلهما في أ ي وقت دخل تحيه المسجد ص ل ا ة ركعتين واجب على كل من دخل المسجد لقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا دخل أ ح د ك ب المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويوم ا ل ج م ع ة إ ذ ا دخل المصلي و ا ل إ م ا م يخطب على المنبر يجب عليه ان يصلي تلك الركعتين ولا تسقط بصعود ا ل إ م ا م إ ل ى المنبر وهذا هو الصحيح من قول اهل العلم لحديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عند ا ل إ م ا م مسلم إ ذ ا دخل أ ح د ك م المسجد والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما يشرع له التخفيف في الركعتين إ ذ ا كان ا ل إ م ا م يخطب ف ي خ ا ط ب الركوع والسجود ل ي س ت م ع إ ل ى ا ل خ ط ب ة ا ل و ا ج ب ة لكن لا يجوز له أ ن يجلس ويترك الركعتين والامام يخطب ومن جلس ل ف الجهل يسرع ه القيام ا ل ومن أ ن يقوم بعض المصلين بينما يجلس ا ل إ م ا م بين الخطبتين يقوم ل أ د ا ء ركعتين وهذا مخالف ل ل س ن ة ولا يسرع إ م ا ي و د ي ه ا عند الدخول أ و يتركها ولا يقوم لها بين الخطبتين وهذا من آ د ا ب المساجد كذلك من آ د ا ب ه ا أ ن لا يتخطى الرقاب ولا يؤذي الجالسين من وجد ف س ح ة في مكان فليجلس ومن وجد المكان مزدحما فلا يجوز له أ ن يؤذي المصلين ولا أ ن يقع في الضرر ل أ ح د المصلين و إ ن م ا يصلي حيث انتهى به المجلس ويكون قد جمع بين التاخير وبين أ ذ ى المصلين فمن جاءه داخرا جلس حيث ينتهي به المجلس ولا يجوز له أ ن يتخطى ا ل ر ق ا ب ة ويؤذي الجالسين السابقين إ ل ى الصفوف ا ل أ و ل ى كذلك من الاداب ا ل م ه م ة ينبغي لمن أ ر ا د أ ن يتوجه إ ل ى المسجد أ ن يجتنب الروائح ا ل ك ر ي ه ة فلا ينبغي ا ل إ ن س ا ن أ ن يدخل المسجد وهو س ف و ح منه الروائح ا ل ك ر ي ه ة إ م ا روائح العرق من جسده أ و ملابسه ملابس العمل أ و الطعام الذي أ ك ل ه كما قال النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م من أ ك ل ثوما أ و بصلا فليعتزلنا وليعتزل مصلانا وليصلي في بيته ل أ ن البصله تظهر منه ا ل ر ا ئ ح ا ل ك ر ي ه ة و ي ت أ ذ ى منه ابن آ د م بل ت ت أ ذ ى منه ا ل م ل ا ئ ك ة كما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة ت ت أ ذ ى مما ي ت أ ذ ى منه ابن آ د م وكل ذلك ص ي ا ن ة للمسجد من النجاسات والروائح ا ل ك ر ي ه ة فينبغي للمصلي اذا قفز ا المسجد أ ن يلبس ما تيسر عنده من ملابس ن ظ ي ف ة ما تيسر عنده من ملابس ليس فيها روائح ك ر ي ه ة و أ ن ي ف ر ث عن جسده و بدنه ا ل ر و ا ي ح ا ل ك ر ي ه ة حتى لا يكون آ ث م ا ب أ ذ ي ة المصلين و حتى لا يشغل المصلين عن صلاتهم بتلك الروائح ا ل م و د ي ة و ا ل ك ر ي ه ة و ذلك إ ش ا ر ة إ ل ى تكريم هذه المساجد و صيانتها كذلك ينبغي القصان عن كل ن ج ا س ة ص غ ي ر ة أ و ك ب ي ر ة و م ن ذ ل ك البصاغ و ا ل ن خ ا م ة و ا ل ن خ ا ع ة في المسجد و هي من الكبائر قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من الكبائر ا ل ن خ ا ع ة في المسجد لا تدسن ومن تفلت في المسجد تجاه القبله جاء وتفلته بين عينيه يوم ا ل ق ي ا م ة فلا يجوز ل س ا في المسجد أ ن ي ب س غ تجاه القبله ولا ان ي ت ن خ م في المسجد إ ل ا إ ذ ا كان في التراب ووجب عليه أ ن يدسنها ل أ ن النفوس تتقزز من هذه ا ل أ ش ي ا ء ومن هذه الصفات فلا يجوز ان يكون في المسجد شيء يؤدي إ ل ى ا ل أ ذ ى أ و تجريح النفوس أ و ت غ ز ي ز المصلين و إ ن م ا ينبغي أ ن تكون هذه المساجد مهيه للعابدين والذاكرين والرقع السجود كما قال الله عز وجل كل ذلك مما ينبغي أن تطهر به المساجد. كذلك فكثير المساجد المساجد الأصوات والخصومات والحديث في أمور الدنيا فكثير من الناس للأسف الشديد مما مما أمور من تصان ينبغي ينبغي في أن أن عنه به تطهر رسع لا يتادبون بهذا ا ل أ د ب بل ربما يتكلمون عن أ م و ر الدنيا أ م و ر ا ل س ي ا س ة أ و ا ل ر ي ا ض ة والفريق الغالب والمغلوب وهم ينتظرون ا ل ص ل ا ة بين صفوف المصلين فهذا مما لا ينبغي ولا يليق ن ب غ ي و ا وهو من المحرمات أ ن يتناول ا ل إ ن س ا ن أ م و ر الدنيا غير ا ل م ف ي د ة وهو داخل المسجد ينتظر ا ل ص ل ا ة فينبغي أ ن يكون في ذكر لله جل وعلا ولا يكون في حديث من أ م و ر الدنيا لا يتخاصم ينبغي أن يتخاصم أ ص ح ا ب المسجد الواحد إ ذ ا تاخر ا ل إ م ا م عن الحضور دقائق م ع د و د ة فلا ب أ س ولا حرج ولا ينبغي أ ن ترتفع ا ل أ ص و ا ت في دقائق م ع د و د ة ز ي ا د ة أ و نقصانا فينبغي أ ن يكون أ ص ح ا ب المسجد الواحد متالفين ع متعاونين ح ا ب ي ن م ت على البر والتقوى يكونوا ق د و ة لغيرهم في التسامح والعفو و ا ل م ع ا م ل ة الكريمه ل أ ن ه م خير الناس عمار المساجد و أ ك م ل المؤمنين إ ي م ا ن ا احاسنهم أ خ ل ا ق ا كلما زاد ا ل إ ي م ا ن حسنه ا ل أ خ ل ا ق وكلما ضعف ا ل إ ي م ا ن ضعفت ا ل أ خ ل ا ق فهذه الامور ينبغي أ ن نتنبه لها ونحن نحمد الله جل وعلا في بناء هذا المسجد ونحن نعمر هذا المسجد وغيره من المساجد فالله جل وعلا نسال ان يجعلنا في هذه البيوت بيوته ا ل م ب ا ر ك ة من الشاكرين الذاكرين الطائعين القانتين الامرين بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله الذين بشرهم الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وباركنا فيما اعطيت وقينا ا ل شر ما قضيت إ ن ك تغضي ولا يغضى عليه إ ن ه لا يذل من واليت ولا يعز من عادي ت ب ا ر ك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب اليه اللهم اغفر لنا من خشيتك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 وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين قبل صلاتكم رحمكم الله